وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقَبَّلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَفَعُلُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ وَإِذْ بَتَلَ أَبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماماً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 طهِر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ طال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم